تسعة. استمع إلى العبارات وضع علامة الصح تحت الصورة الصحيحة أحب كرة القدم أحب السباحة أحب كرة اليد أحب كرة السلة أحب كرة الطاولة أحب الكرة الطائرة